إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إننا نبشرك بغلام عليم قال ابشروتموني على امم الثني الكبر فبمتى بشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون قَال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُبْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُثِيلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُم أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِن الغابرين فلما جاء الاوطن المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل اجئنا كما كانوا فيه يمتهون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وقضينا إليه ذلك الأمر أن نذابرها أولئك مقطوعين مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون و. تقوا الله ولا تخذون. قالوا أ ولم ننهك عن العالمين.